قَيْمَ الْيُوْذِرَ بَأْسٍ شَدِيدٍ مِنْ الَّذِينَ يُبَشِّرُ الْمُوْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا بَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُوْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَابَ Uh... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعنك باخع نفسك على آثارهم إن لم, يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الغض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن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 فَمَنَظَّمُوا مِن مَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَ الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهِيئ لَكُمْ ويهيئ لَكُم مِن أَمْرِكُم مَرَفِقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يظل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقظوا وهم رقود ونقلبهم ذات الشمال وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فراروا ولم لقت منهم رعباً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 منه وليتنطف, وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة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 أَفْتِفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنَّ فَاعِلُهُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيْشَاءَ اللَّهُ وَذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى إِيَّاهُ دِيَانِي رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 وقلوا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقلوا الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين نارا حاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي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 يحلون فيها من ساوير من ذهب ويلبسون تيابا ويلبسون تيابا خضرا من سودس واستبرق متكئين فيها على لراك نعم الثواب وحسنات مرتفاق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 تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأرادت إلى ربي لأجدن خيرا منهما مقلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لمشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كانوا تصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا ونضرب لهم مثلا فحيات الدنيا كما انزلنا ماءنا من السماء كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبحها شيما فأصبح تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 بينهم موبقى ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان للسان وأكثر شيء جدلا وما من الناس أيه منو إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا آتاتهم سنة لوالين أن سُنَّةُ سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحيذ به الحق والتخذوا آيات وما أذرؤ آ ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنتن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وربك الغفور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 إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أوامضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا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 نا نبغ على آثاره ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من دونا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 ني عن شيء حتى احدث لك منه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 فاستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ويضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رخما وأما الجدار فكان لغلامين يتي وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن مري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا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 حتى إذا بلغ مطر الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعلهم من سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ بين السبين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا للقرنين إن جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ نَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّ مَا آتُونِ زَدَرَ حتى حَتَّى إِذَا سَوَادَ بَيْنَ الصَّدْفَيْنِ قَالَ فُخُو حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ لَرَنْ قَالَ آتُونِ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 الكافرين عرضا الذين كان تعيونهم في غطاء إن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادا من دون يأويا إن أعتدنا جهنم من الكافرين نزلا هل نلبيكم بلخسرنا أعمالا؟ قل هل نلبيكم بلخسرنا أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يفسدون صنعا ولا كالذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس أزلا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خالدين لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ لُزُولَةً خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْنَ